الله نودي بسم الله الرحمن الرحيم صحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إِلَى بجِي لَنْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا الَّذِي <تصفيق> No الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله إلى المسجد الذي حول قولن لي منا. ku و من أحسن هو أول مرة للكافرين حصيرا وجاعدنا ليطأ لم عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيء انفط طلاب تفصيلا قل انسان